بسم الله الرحمن الرحيم الامن صد كتاب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 لما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم فأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالبين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غَائِبِينَ والوزن يومئن للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 ان لم يكن من الساجدين قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين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 قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين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 تكونا ملكين انهم تكونا من الخالدين انهم يحبون انهم يحبون الناصحين فدلاهما بغرور فلم فَأَطَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ وَسَاءَتُهُما وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتي يوم القيامة كذلك نفصئ الآيات لقوم يعلمون ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخئون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل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 ضعفا النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أولدتموها بما كنتم تعملون ولا ذا أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً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 وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ولذا اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولنا اصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين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 هدى ورحمة لقومه يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء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 لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس به ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون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 إله غيره أفلا تتقون قال الملغ الذين كفروا من قومه إنا لنرأك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين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 أو عجبتم جَاءَكُمْ جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وَاذْكُرُوا وذكروا إذ جعل لكم خلفاء من بعد قوم فِي وزادكم في الخلق فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا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 وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بوتا فاذكروا آلام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 اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا أنظر كيف كان عَاقِبَةُ المجرمين وَإِلَى مدين أَخَاهُمْ شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة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 في كل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قَوْمَهُ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ أَدْرِي فَفِي مِلَّتِكُمْ وبعد الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتبين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كأنوهم الخاسرين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 أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم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 قول فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفامن أهل القرى أن يأتيهم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 أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ شَاءُ أَصَدْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ أَصَدْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ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 شَابِ آيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَاظْهَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ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 بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يذه فإذا هي قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمون قالوا وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَاءِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنْ نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الغالبين. قال القوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرحون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر وَمَكَرْتُمُوهُ في الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فسوف تعلمون لأُخطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قالوا اننا الى ربنا منقلبون وما وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساء وَإِنَّ نَا فَوْقَ قَوْمٍ قَاهِرُونَ طَالِبُوا سَالِ قَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ إِن أرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المبتقين قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا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 فإلى جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طالوا الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتينا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فابسلنا عليهم والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجعبين ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا رب بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلم. كشفنا عنه الرجز الى اجلهم بالغوه الىهم ينكثون فالتقمنا منه فاغلطناهم في ان انكم كذبوا باياتنا وكانوا عن هاغا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 بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قومي كُنْ فُونًا عَلَى أَصْنَامٍ لَهُ قَالُوا يَا مُوسَى جَعَلَ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ نبغيكم الها وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين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 قَالَتْنَا وَكَلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أرِنِي أَنْظُرْ إلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَهَذَاكِ الْيَوْمَ إلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَم تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُصْعَقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى فَأَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامٍ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبَ لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين سَأُرِيهِمْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِذَا يَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَإِذَا يَرَوْنَ سَبِيلًا مُشْتَاقًّا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِذَا يَرَوْا الَّذِي يَتَّخِذُونَهُ سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها يَدُ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء ۗ حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من خليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمون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 واكتب لنا في هذه الدنيا حَسَنَةً وفي الاخره إِنَّا هدنا اليك قال عذابي أُصِيبُ به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل له طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه كهم المفلحون وليا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثلتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اغرب بعصاك الحجر فأن بجست منه اثنة عشرة عينا فذ علم كل أناس مشربه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 إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حيتانهم يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كذلك نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ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 الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما وقنه قلنا لهم كونوا قردة وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم الْقِيَامَةِ من يسوهم سوء العذاب إِنَّ ربك لسريع العقاب وَإِنَّهُ لغفور وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ۖ أَبْلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله يأخذون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 وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاهِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُسْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُمْ ظُلَّتُ عم بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من يديهم وأشهدهم على أنفسهم ألاست برضكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كل وما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهركنا بما فعل المبطلون.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 ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُغْلِبُ فَهُؤلَاءَكَ هُوَ الْخَاسِرُ وَلَقَدْ رَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُ قُلوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَلَمَعِ الْأَنْعَامِ بَلْ اسماء والحسنا فدعوه بها وجر الذين يلحدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون وبمن خلقنا ام امه يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا لَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ ينظروا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون من يغنن الله فلا هادي له ويذرهم يغيانهم يا معدود، يسألونك عن الساعة أيان والسماوات والأرض ها تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما عند الله ولكن لا يعلم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت لا من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوج ليسكن إليها فلما ترشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله انا صالحا حل نكونا فلما اتاهما صالحا جعل له شركا تعالى الله عما عم يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا دعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من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 وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وَتَرَاهُمْ هم ينظرون وَهُمْ وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف عَنِ عن الجاهلين وإما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 فإذا هم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إن مَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ من ربي هَذَا بَصَائِرُ من ربكم وَهُدًى وَرَحْمَةً لقوم يُؤْمِنُونَ وَإِذَا الْقُرْآنُ اجتمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اذكر ربك في نفسك تبرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين انت